لا تلتفت للخلف والموت قدام اقدم تراني للكرامات فرصا ترى الشهادة عشقت كل مقدام تلفي على اللي بالقناديل نادي وان كان في موتك مواجهة للم لكنها ماس قرصا وتلقى حواري عين وقصور وخيام تمحي من أوساط المعالق غصا